أ بالله من الشطان الرج بسم الله الرحمن الرحيم. <سؤال> تجيروا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يكحها إلا زن أو مشرث وحر م ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء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 قالوا لا فضل الله عليكم ورحمه وان الله وان الله تواب حكيم ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ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 <تصفيق> فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك, فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وتحسبونه هينا وهو عيد الله عظيم ولو لئن سمعتموه قل ثم يكون لنا أن نتكلم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك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 الشيطان فانه يأمر بالفحشاء فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد ما زك من احدنا ابدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتنى ليفضل منكم والسعة أن يؤتوا لقربى أن يؤتوى لقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 يوم تشهد عليهم السنّتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوّفهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق مبين، الخبيثة للخبثين والخبثون للخبث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 قوموا رجعوه فرجعوه واذكر لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم والله يعلم ما ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصالهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واليحفظون أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات نساء ولا يضربن بأردلهم ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وَأَنْتُمْ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 والذين يبتغون الكتاب مما بلكت أيمانكم فكتبوهم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوم من مال الله الذي أتاكم ولا تكره فتياتكم على البيع ردن تحصنا إن ردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وما يكرهن فإن الله فإن الله من بعد راهن غفور رحيم ولقد عزلنا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 الزجاجة كأنها كوكب دوري يقود من شجرة يقود من شجرة نبأركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء نار نور على نور يهدي الله النور من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه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 يحسبه الضمان يحسبه الضمان حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من انطلي موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده, إذا أخرج يده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 نه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برده فيصيب به من يشاء ويصرفه ويصرفه عن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 يستخفنهم لا يستخفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبذلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وما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 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن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 فليس عليهم جناح ان يضان ثيابهم غير متبلجات غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع على أمر جامع ولم يذهبوا حتى يستأذنون فإذا استأذنوك لبعض شأنه فأذل ما يشته منهم فأذل ما واستغفر له الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء